بسم الله الرحمن الرحيم ذئينا في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء يعبدو رب هذا البيت, <تصفيق> البيت, <تصفيق> البيت <تصفيق> الذي